الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلف الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أنه بعد فقد تقدم معنا في المجلس الناضي أن من تلفظ بالطلاق له حالتان الحالة الأولى أن نجز الطلاق فيقول لمرأته أنت خالق فإنها تطلق عليه في الحال وذكرنا أن هذا محل إجناع بين الغلماء رحمه الله وأن هذا النوع من التطريق يعتبر أصلا في الطلاق فالأصل في الطلاق أن يقول لمرأتي أنت طالق طلاقا مهجزا ولكن إذا علق الطلاق وجعل الطلاق معلقا إما أن يكون على مستحيل أو على شيء غير مستحيل فإن كان على أمر مستحيل فقد ذكرنا أن مسوس الشريعة دلت على أن التعليق على الشيء المستحيل يدل على أن ذلك الشيء المعلق لا يقال فقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى ينقى الزمن في سم الخياط فعلق الله تبارك وتعالى دخول الكفار للجنة على دخول وولوج الجمل في ثمن الخيار ولا يمكن للجمل سواء قلنا هو الحبن الذي تشد به السفن أو قلنا إنه الشيوان معروف لا يمكن أن يدخل في ثمن الخيار وتم الخيار هو فقب الإبرة فعلق الله دخول الكفار للجنة على هذا المستحيل ففهمنا أنه قطد أن دخولهم إلى الدنة مستحينا لنعن على هذه الصيغة الواردة في كتاب الله عز وجل تبين أن من علق طلاقه على مستخيل فإن الطلاق لا يقع وبذلك يكون قوله لغمًا وضربًا من العبث ولا يغسر به ولذلك قلنا ضرب العلماء أنصلةً على ذلك الشيخ المستحيل أو على الصيغة التي يعلق فيها على المستحيل ومما ذكره المصنف رحمه الله قوله أنت طالك من طرفه أو قلبك الحجر ذهبا فإن النعر من المستحيل أن تطيف وكذلك الرجل من المستحيل أن يطيف وأيضا من المستحيل أن تقلب الحجر ذهبا أو تقلب الخشف حديدا أو نحو ذلك فمن علق طلاقه في مثل هذه الألفاظ على مثل هذا الوجه الدالي على أنه قطد المستحيل فإنه لا يعتد بطلاقه ولا يقض إلا إذا نوى أنها طالق لنعنى نوى أن يبط الطلاق وتوضيح ذلك أنه إذا قال لها أنت في ثم قال حين تركي فيكون قوله أنت طالق وقصد به الطلاق قدراً كافيا لإيقاع الطلاق ويكون قوله بعد ذلك إن ترتي واقعاً في غير موصف كما لو قال لها أنت طالق وشكك فهذا الذي جعل الظلماء يستثنون إذا قصد إيقاع الطلاق أنه عند قصد إيقاع الطلاق نأخذ الجملة الأولى أنت طالق ويكون قوله بعد ذلك إن ترتي او انقلبت الحجر ذهبا او انقلبت الخشب حديداً او العفر يعتبر ضرناً من اللغو او اراد الحاقه بعد ايقاء الطلاق فانه بالاجناع لو ان رجلاً قال لانضاعثه نوى تطريقها وقصد ان يتلفظ في الطلاق للبث في الحام فقال لها انت طالب ثم مباشرة طرأ له بعد قوله انت طالب ان يأتي بصفة وقيف فقال لها أنت طالق قاطع أنها تطلق حالا ثم عنّ له أن يقول أنت طالق كنت فتكون جنة كنت فيك قد وافقت وقوع الطلاة وكأنه أدخلها وأقحمها بعد وقوع الطلاة قالوا كما لو قال أنت طالق وسكت شكوت وفصل رجاص لهم أكث لا يدل على التعليف ولا قصد التعليف وكما لو أدخل كلام أجنبي يدل على الحرسي فإنهم لا تطلق عليه وآهدهم هذا بالنسبة للأذكار التي مانت أولا الطلاق إما معلق وإما من نزل. ثم المعلق له حالتان إما معلق على مستحيل فلا يحق وإما أن يكون معلقا على غير المستحيل وإذا كان معلقا على المستحيل لما كان المعلق على المستحيل ثارث يكون بالنفي وثارث يكون بالإثباب فهو تارث يقول لها إن طرتي فأنت طالق وقد يقول لها إن لم تطيري فأنت طالق فقوله إن طرت فأنت طالق يوقف الطلاق حتى تطير والطيران المستحيل فلا طرق وإن قال لها إن لم تطيري فأنت طالق فهذا المستحيل منها أفنى أن تطير فقال لها إن لم تطيري فأنت خالق إنها في الحال لا تستطيع أن تطير فيرعى الطلاق فاختلت الحكم ما بين صيرة النفي وصيرة الإخلاق فإن جاء ذي مستحيل وعلق على إخلاقه لم تطلق وإن جاء ذي مستحيل وعلق الطلاق على نفيه طلاقه وكان صلاقها واقعا حامل يعني يحكم بوقوع الطلاق حامل فقال رحمه الله انتطاء إن طلبت الحجر ذهبا نعم أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستخيل لمن تطلق ونحوه, ونحوه من المستخيل أي نحوه من الأنفاب التي تشتمل على الأوصاف المستخيلة وهذا يخلط اختلاف الأعراض كل عرس عرف لكلمة وكل... قالوا لأنه إذا قال لها أنت طالق من تتع وأن تطالق من طلبت الحجر ذهب فإننا هو لا ينتطلق ولم تطلق إننا هو ضرب من العدف معنا وتطلق في عكسه ثورا وتطلق في عكسه ثورا يعني إن علقت طلاق على نفي المستحيل طبعا إثبات المستحيل المستحيل ونفي المستحيل هو الثابت وقد بينا المستحيل عقلا هو الذي لا ينفي إثباته وما أذكبوك عقلا محام وحكمنا العقل قضية بلا وقت على عادة ووضع جلاء أقسام الفواضل من الحكم العقلي أقسام المستطاه بالحصر تماد هي الوجوب والاحتمال والجواز ثلاثه احكام عقليه الواجب العقلي والجائز العقلي المستحيل العقلي هي من شروط استحاله الجواب لا يقبل النقيض بحال وما أبسط وجود عقل من محال وجائز ما قبل الامرين سم للضروري والنظري كل من حكم فقوله ما أحد الثبوث عقلاً للمحال كما ذكرناه أنه إذا ألق على شيء العقل يحكم لعدم ثبوته وعدم نجوله وقد يأتي النفي من والاستحانة أسلام أخرى شرعية أعرضية كما ممعننا وتطلق في أكثه فوراً وهو المنفي وبالمستحيل مثل لأقضلن لنيشة ولأفعدن السماء ولحوها أهلت طب وَتَطْلُقُ فِي عَكْثِهِ فَوْرًا وهو الْمَنْفِي في الْمُسْتَحِيلِ قَالَ رحمه الله وَتَطْلُقُ فِي عَكْثِهِ فَوْرًا وَهُوَ الْنَفِي وَمُسْتَحِيلِ عندنا عدة شوائد الفائد الأولى أن المنفية أو نفية المستحيل يدل على الغبود وهو إذا قال لها إن لم تطيري فأنت طالق فإنها تطلق ونحكم بوطوع الطلب لأنها لا قطير وقد علق صلاقه فيما بينه وضمن الله أنها إذا لم تطر فليقالها فنقول يقع صلاقه لثبوت عدم طيرانها لكن الفائدة الثانية الشكم يفكم به مباشرة وتطلق فورا هناك أشياء نحكم فيها بأن الطلاق لا يقع ويبقى يعني يحكم بوقوع الصلاق ذلك لا فورا ويُنتظر مدة ثم نقول إيه المدة يقع كما في أجلنا في الإمكان. كما قالها قال لها اندخل في الدارة فأنت طالق فنعلق الطلاق, الطلاق سابق أنه يريد أن يطلق الوجوث لكن عند وجود الدخول وعفق الطلاق معلقه في وجود صفة الدخول لكن هنا إذا قال لها إن لم تطيري في الهواء فأنت طالق نحكم بطلاقها فورا لأن نفي طيرانها هذا ولا إشكال أنها لا تستطيع طيران فلا نحاج إلى مدة نقتدرها هل تستطيع طفير أو لا ولا نعلق الحكم للطلاق على مضي زمن الإمكان كما نظى معنا في بعض النساء أنه يمكن أو يعطى زمن إن كان الطلاق أو زمن حجوث الصفاء أو إن كان ثم بعد ذلك نطلق إذا كان الأمر معلقا على نفيه فإذا قال لها إن لم تطيل انتطار إن لم تقلد الحجر ذهب فانتطار فإنه تطلق حامل في أسه فورا وهو المنفي وفي المسبحين مثل لأقتلن الميت والأذن السماعة ورحمها لأقتلن هي الميت لماذا نقول إن الميت لا يكتل الجواب الله سبحانه وتعالى جاءنا لتحيي حياة مواحدة بالنسبة لحياة الدنيا فإن ساتت سلا غزعة إليها قبل على ذلك طريق قوله عن الصلاة والسلام فيما يرويه عرضه عز وجل أنه لما قتل شهداء أحد وسأل جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وارد وعبد الله من حرام من شهداء كما معلوم وكان جابر يحب وارده من حبة شديدة حتى أنه فتعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلهف أن يعرف ما هي غاية ما هي الغاية وما هي عاقبة فتعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في الجنة سلوت وتعزيه وصدره فقال يا ذابر إنها جنان وإن أباك قد أصابا في البوسا أعلى من الفن في هذا الحديث قال إن الله سلمهم كفاحا يعني شهداء أرسل وقال تعالى تمنوا. وفي رواية انه اكلم عبدالله ابن حرام انتفاعا وقال تمنع البي رواية التلمذي انه سعى لهم قال تمنعوا فتمنعوا ان يعودوا فقال الله تعالى وهذا نوضع الشاهد اما انه قد كان العهد مني او مضى العهد مني ان من نات لا يرجع اليها هذا ما الصريح اعلى انه لا عود بعد الموت وهنا ننبع على مسألة عقدية عند بعض أهل الطوائف الزائغة كما هو واقع في طائفة التجانية الذين يعتقدون أن أحمد التجاني قد تلقى الصلاوات عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثمه مباشرة كبرت كلمة تخرج من أصاهم يقولون إلا كذب بلغت الجرأة به من يقول قائل إن دلائم الخيرات ختمة منه تعدل عشوى فتناكم من القرآن بالعياب لله يعني إلى هذه الجرأة لأنه تلقاها مباشرة لأنه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وعنده العقيدة أن من يبلغ الخلوات إلى حد معين يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاضة فهذا أسلح بالرجعة يعني الموت مستقر مدى أهل السنة والجماعة لأنه لا يعود بني وأنه يماس هو في الضرخ كما قال تعالى ومن ورائهم الضرخ إلى يوم يبعدهم وقال الله تعالى ربنا أحييت نثنتين وأمدت نثنتين فهذا راجع لأنه لا ميتك ثالثا وبناء على ذلك قال الأولى لا يمكن أن يقتل الميت لأن الميت إذا قادت حياته ليست هناك حياة ثامنة يمكن أن يقتل ونحكم بكونه قد قتل الميت لا يقتل وإنما نفه الشيء بكونه قتلا بإذهاق الرؤس والرؤس لا يمكن اعادتها إلى هذا الجسد الذي فارقته في حال الحياة الدنيا يعني الرجوع للحياة الدنيا أما في الضرق فلا اشترك لكننا نتكلم على أنه يقترب قتل الحياة الدنيا فإذا قال أقتلنا مئة فإن قتلنا مئة مستحيل فإنها من مستحيل أو علق ألمك من مستحيل فإنه يقع كما باليناس النسرت إذا قال لها إن لم تطلب الشجر بهذا ونطلبناه ولا, ولا أفعدنا السماعة ورحمها ولا أفعدنا السماعة لا أصعدنا السماء في الحقيقة السماء تطلق بمعنيه انقصد بها العلوب وان القصد بها السماء المعروفة تكون المناع المراهما معهودا معينة وهو السماء المعروفة ولن يمكن أن يصعب إلي السماء والسماء المعروفة لن يمكن أن يصعب إليه وإذا قال لا أصعدان السماء فإنه علق الطلاق على مستحيل فإنك ذلك المستحيل الضبث الطلاق وانعلقه على نفه وانتفى الطلاق وانعلقه على شروجه قال رحمه الله تعالى وأنت طالق من يوم إذا جاء غد لهن وأنت طالق من يوم جاء غد الغد لا يمكن أن يأتي في نفس اليوم هو يقول له طالق بشر أن يأتي غد في هذا اليوم أنتطالق من يوم إن جاء غذر وظلت مين كنحن يأتي اليوم فحينئذ يكون من المغو ولا لقع القلاة هذه اندقة المصنف رحمه الله لماذا كلمت أنتطالق إن اليوم إن جاء غذر نبهنا قول الله أن العبرة بهم القاعدة والضابط حتى نستطيع أن نفهم كيف استخرج العلماء مثل هذه السور العزيبة الدقيقة حينما قلنا إن فعليات الطلاق على المستحيل المستحيل ويوجد الحكم بعدم أقوى الطلاق قد يكون المستحيل باستفاد فهو إذا قال لها أنت طالق الانطرتين فلا يمكنها انتطير وأنت طالق الانطلبت الحجر هذا اللي لا يمكن كما أن المستحيل يكون في الأعيان والدوار في الأزمنة فجاء دي المستحيل في الزمان كأن يقول أنت طالق اليوم إن جاء غريب وأنت طالق الشهر مثلا فرض على الشهر ربيع إن جاء جنادا لا يمكن أن يأتي جنادا في ربيع ونفي ذلك من إدخال الزمان على الزمان على وجه الاستحيل فكما أن الاستحالة في السفاد والدوات والأحوال والأشخاص ربما ترع في الأجناء ولذلك جاء بسيرة مركبة على وجه يفهم منه الاستحالة ولا يمكن أن يقع هذا الشيء على هذه الصورة أنت فالقل يوم إن جاء رجل فإن الغد لا يمكن, أن لا يمكن أن يكون الغد إلا بزوال اليوم وعلى هذا فلو علق مجيء الغد قبل دوال اليوم فقد علق على مستحيط وتعليق المستحيط بمستحيط قال رحمه الله تعالى وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال ويقال في غد أو السبق أو رمضان طلقت في أوله قال رحمه الله تعالى وإذا إذا قال أنت طالق في هذا الشهر و اليوم طلقت في الحال إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم في هذا الشهر إذا كان كلامه مثلا في الشهر ربيع فإنه حيما قال لها أنت في هذا الشهر فقد أثنud الطلاق الى شهر ربيع فتطلق عليه في شهر ربيع إذا كان الشهر شهر ربيع فمعنى ذلك أن أنها طالق إذا قال لها أنت طالقه اليوم أنت طالق لساعة هذه المسألة ذكرها المخمص في الأجزاء المتعددة تشمل الساعة وتشمل اليوم وتشمل الأسبوع والجمعة وما يقال للأسبوع أو السبت وتشمل أيضا الشهر وتشمل السنة فهو إذا قال لها أنت طالق لساعة أنت طالق لساعة الساعة ما هو معلوم ستونة دقيقة فهو إذا قال لها أنت طالقا للساعة يجب السؤال هل نطلقها بمجرد كلامه لأن وقته الذي تلقظ به من الساعة فتطلق الحالا أم ننتظر إلى آخر الساعة فآخر دقيقة وآخر ثلاث الساعة نحكم بالتطلق فيها قالوا بعضها بالوقت الذي تلطر به ما دام أن الوصف يطلق عليها فإذا قلنا انتطالك للساعة قلقنا مباشرة فطح في الوصف أنه طلق الشائع ونا نحتاج أن ننتظر إلى نهاية الشائع لأنه بدت الطلاق وإذا بدت الطلاق على وجه نقعده من الجزا فلن يمكن لنا أن نجعله معلقا ولذلك إذا تعارض التنجيز الوصف عليه وكان التنجيز طوة ولد تعليق قوة فإننا مقدم منجد لأن اللغة إذا كان زالنا على المقور فإنه هو يقال فهو يقولنا أنت طالق الساعة نقول سطلق عليها فإذا حكمنا بالصلاة فقد صدق قوله أنها طلقت الساعة فهنا نحتاج للانتظار إلى آخرها ما لم يمي ما لم يمي آخر الساعة وكذلك أيضا إذا قالنا أنت طالقه اليوما فإنه إذا كان في الساعة الأولى من اليوم طلقناها عليه في تتنب ولا نقول ينتظر إلى نهاية اليوم فتطلق عليه في آخر أجزائك لأننا إذا حكمنا بالطلاق في أول ساعة من ذلك اليوم فإنه يرسق أنه طلقا رأسه في اليوم كذلك أيضا في الأسبوع إذا قالنا أنتقالكم الأسبوع يعني في هذا الأسبوع فإن اليوم الذي تلفض به من الأسبوع فتطلق عليها لما قلقها صادق عليها أنها طالق ضد اسُوع وعلى هذا لا ينتظر أخر اسُوع ولا ينتظر أخر الشهر ولا ينتظر أخر يوم ولا ينتظر أخر السارة إلا إذا نوى أو قيد فقال أنت طالقُم آخراًビُّ أس любой وأنت طالقُم آخراَ يومي أو في آخر هذا اليوم أو في آخر هذا الأسatyрь أو, أو في آخر هذا الشهر ونحن ذلك ثم على الأخير وإن قال في غز أو السبس أو رمضان صلقت في أوله طيب هذا إذا قالناها امتطالكم اليوم امتطالكم الأسبوع ضابط المسألة الضغطية نحن يعطي يكون لكون وقت التركب داخل ذلك الزمان فإن قال الساعة لأنه أثناء تكلمه في الساعة وإن قال الأسبوع فإن اليوم الذي تخلم فيه من الأسبوع لأنه قال هذا الأسبوع الأسبوع فقد قيد بالزمان الذي تلفظ له يوما أو أسبوعا أو شهرا لكن إذا قال لها أنت طالق غدا أو في غد سارة يأتي غدا على الضغطية وفي غد في غد الجر قال لها أنت طالق في غد فحين يلد التؤال عرفنا أنه إذا أثمد إلى يوم السلام أو ضرق الكلام طلقت حالة فإذا أثمد إلى غد قال أنت طالق غدا فهل تطلق بأول اليوم يعني بالمجربة نطلع الشمس على الغد نقول طلقة أو ننتظر إلى آخر اليوم ونطلقها عند آخر ساعة من الغد أول طبقها في نفس الغد أجهام للغلماء قال بعض الغلماء إذا أسند للمستقبل طلقت وقع الطلاق بعواله بأول المستقبل فإذا قالها أنت طالق غدا فإنها دوجته ويستنفع بها ويحل له ما يحل منها ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فحينئذ تطلق عليه ويكون بالابتداء يقول الاعتبار بالابتداء اليوم ما لم يمي آخره على ما ذكرناه في الأوصاف المعتبرة والقلوب المعاشرة معنا وقال في غدل أو السبر وعقارة في الغدل أو في السبر إما أن يسند إلى الغد المباشر أو يسند إلى يوم بعدها في قوله في السبر يعني في يوم السبر القادم فإنه لو ضلع الشمس ذلك اليوم حسن ما بالطلاق ووقعت عفوا إذا قيل السبت هو الأحد فالعبرة العبرة بمغيب الشمس من آخر اليوم الذي قبل عفوا منطل طرعة الشمس هذا الإسلام على الأخير العبرة اليوم بانتهاء الذي قبلها فينتهي يوم الدمعة بمغيب الشمس ويقضي أجتب بذلك المغيب فنحكم بكلها طالقاً بغروب شمس يوم الجمال ولا نستمر إلى طروع الشمس يوم السبب هذه في مساعد يثنى في هذه الحرب لكن إذا قيل اليوم فابتداؤه من ابتداء عشيه الليل وإذن قال لم يلفتوا إلا عشية أو ضحاها فأسند الضحاء العشي فدل على أن عشية كل يوم قبلها ولنالك قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداه فقالوا يشرع التكبير ليلة العيد لأن العدة قد كملت بمغير شنس آخر يوم من رمضان فلما قال الله تعالى من عدة إلى عشية أو دل على أن عشية كل يوم قبله إلى يوم عرف فإن عشيته بعده وهذا هو اللصة واختلت في أيام التشريق هي انسحبت حكم عليها ويتفرح عليها جواز الرمي بعد غروب الشمس وقد تقدم اسمعنا هذه المسألة في المناسك أو نسيتموها هذه المسألة تقدم اسمعنا في المناسك وأن بعض العلماء قال ينسحب العشي في, في حكم الجنار ويرمي ما لم يطلق فجر اليوم الذي بعده ويجوز رميه في يوم العيد ما لم يطلق فجر في الحاجة أشر ورمي الحاجة أشر ما لم يطلق فجر الثاني عشر وقف على الله نعم أو رمضان طلقت في أوليه ولو قال لها انتصالكم في رمضان لأن هذه خطبة الضرخية في رمضان في شهر رمضان فإذا دخل رمضان في أول دخول رمضان وتوجود رمضان بمغيز شمس آخر يوم من شعبان فقم بطلاقه كما ذكرنا في الأيام وكما ذكرنا وفي ذلك في الأسابيع يكون تطمائد منه قال ربنا الله تعالى ويقال ارضى اخر الكل جنين وقبل وانطالق من الشهر قال ارضى غافر الكل جنين وقبل وان قال ارضى اخر الكل هنا مساله هو قال لها انت طالق من يوم انت طالق غدا انت طالق السبت رمضان الى اخره في هذه النوعه اخر كل وقال انا قصت ان في اخر رمضان قصت وقصت في اخر غد سقطت وقصت اخر يوم سقط ظاهر لفظ مستملن اصلا انه رمضان يشمل جميع رمضان والوصف شامل لكل ما كان الوصف يسقط على ايقاع الصلاه المباشره متحكمنا بتنجيله لكن اذا نوى الى اخر رمضان او اخر غد فإنه غنيته وتبقى جوزة له طيل الشهر رمان ما يصل إلى آخره الذي نواه لكن هل نقبل منه قوله انجردا أم أنه يلزم بيمين التهمة ويمين هذا اليمين تعرف القضاء بيمين التهمة ويمين التهم أن يسند الحكمة أو الرصد هو الذي اختلف فيه او يستفتغي اذا كان في فتوى الى امر محتمي ويكون اما غير ظاهر او يكون متربدا مع غيره فهو حينما قال لها انتطالك من يومك فظاهر لذب على ان اليوم كله سواء في اولي او اخره هذا ظاهر كلامه لكن حينما قال اردت اخره فقد خصص عمونا اليوم فخرج ان الظاهر الى امر خلاف الظاهر إذ لو كان في الحقيقة قاسد آخر وشنقلها أنت طالق آخر اليوم ولصرح وقال أنت طالق آخر رمضان لكن كونه يطلق ويجعل صيفة صيغة لهذا الوجه قالوا خلاف الظاهر أن يسند إلى الآخر وحين يذين قالوا نحكم بقبول يمينه يعني إذا قال ربط الآخر نقبل منه ذلك بشط أن يحرف اليمين يمين التهمة وإذلك قال بي أي حلفاً يميناً ويديناً الدين فيما بين العبد وربه لأنه متعلق بالاحتقال فيقول له القاضي اشرف وهذه اليمين بينه وبين الله إن كان كاذباً فاجراً فيها والعياذ بالله فهي يمين غموس تغلص صاحبنا في النار لأن الأيمان في مجال القضاء تعتبر من الأيمان الغموس والعياذ بالله كذلك أيمان الحكومة التي تكون في المحاكمة بين الطرفين حتى ولو كانت عند حسن غير قاضي فإنه إذا خلت اليمين من عياذ الله إنه الشاهد أنه يحلب اليمين فإن كان صادقا فيها فإنها لا تطلق إلا في آخر اليوم أو آخر الشهر على ما ذكر لأنه طلق نصيدا للطلاق إلى زمن هو آخر اليوم يعني آخر الشهر فيبقى الطلاق معلقا إلى وقوع ذلك الآخر لكن لو كان كاذبا في هذه اليمين نقبل منه في وَأَمَّا تِلْبَاطُمْ فَإِنَّهُ لَيُّفْلَ مِنْهُ لَهِلِكَ لُجِلَ <تصفيق> وَقُبِلَ فائدة المسأل أقيد لو فرضنا أننا قاد أربط الآخر وكانت زوجته هذه فرضنا مثلا من جوافة الأشهر من, من تفيد جوافة الأشهر ثم إنا هذه الزوجة طلقها وقلنا إنا من الرزعية يريثها وتريثها فضطيت ثلاثة أشهر فتوفيت في أول يوم من السبب فحينئذ إن كان الصلاة مصدداً إلى آخر السبب توفيت وهي في حقن زوجته أن الرجعية تورو وإن توفيت في آخر السبب فإنها لا ترفع من الوجهين فإن كان قد كذب في اليمين وحكم الطلاق أنها زوجته وتوفيت في أول يوم السبب وكذب وقال أصدت الآخر فإن مراثها لا يحل له فيما دونه وبين الله وإن كان قضاءه الظاهر أنه يريثها ويأخذ حكم المطلقة رجعية على الصور الذي يقول بتوريث نعم ينين وقبل مقبل أي قبل منه الإثناد إلى آخر اليوم لأنه ضعر حيان يدين وضعر حيان اليمين ولا يقبل منه قضاء لكن يقبل منه ديارة فمن دينه ودين الله عز وجل نعم وَأَنْتِ طالقٌ, في طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ صَلَقَتْ عِنْدَ انْقِضَائِهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَةِ الْحَالِ قال رحمه الله تعالى وَأَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ وَأَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ يعني إلى نهاء معك شهر كامل أنت زود قليل فإذا مضى الشهر فأنت طالق فحينئذ نقول له قصدت التعليق وقصدت التنبيه قال قصدت التعريق نقول تطلق بعد ذلك الشهر وتنامه من تلفظه بالطلاق فلو تلفظ بالطلاق في حسبنا شهرا من ذلك السبت فإذا مضى طلقت وأما إذا قال قصدت الحالة مثل ما سبق معنا كيف مرتب القضية وكيف نحكم بكلنا طالق معنا وقال لأنت طالق إلى شهر في سن من يذاق لك الاتى تكون نيته انه طالق حال ان يكون قل و انت طالق موجب للطلاق الشان و إلى شهر تعليق لا بد له معنى واضح فنعتد بقوه النطق مع وجود النيه المعتبره فاغلق إلى الشهر وطلقت عليه الشهر عليه اليحانه وهذا ما نقوله ما لم يني حالا ولقد عند ابن ضياء طلق عند اضاره الشان وتنمي وان طلق الى يوم وان طلق الى اسبوع وان طلق الى سنه تحتسب المدة كاملة نعم الا ان في حال فيقع ان لم يكن انها تطلق في الحال فيقع عليه الطلاق الخام كما ذكرنا ما. قال رحمه الله تعالى وان طلق الى سنه تطلق بثني عدة شهر فان اقامها بالله طلقت انتناف بالحجة قال رحمه الله وطالقوا الى ثلاث تطلقوا في اثنين عشر سهر في كله انتطالكم الى شهر اختلف فيها الظلماء الجمهور على انه اذا قال لها انتطالكم الى شهر فانها تطلق في المسألة اليوم التي ذكرناها في الشهر اليوم والاسبوع فانها تطلق بعد ثماني مدد لانها أسنى دائد الشهر وعند النار هذه حميبة رحمه الله انها تطلق الحالمة والصحيح نجد الجمهور لأن فيه فتوى من أباس رضي الله عنه وفي ذلك أبي الله عن الجميع قال لها وطالق إلى ثمت تطلقوا بثمية عشر شهرا إن قال أنت طالق إلى ثمت أنت طالق إلى ثمت في المبنى التي قبلها إذا قال لها أنت طالق إلى شهر الواقع لا تفصيب حينما نقول لمرأة أنت طالق إلى شهر إما أن يكون في أول الشهر حلالا أن نحتفظ الشهر هلالا فحينئذ ننتظر إلى هلال الشهر الداخل وإما أن يكون قد قال الكلام أثناء الشهر فإن قال الكلام أثناء الشهر حلالا أن نسجده إلى الأهلة فإنها تطرق بمضي ثلاثين يومين فالفرص بين المسألتين انه اذا كان قلع انتطالة الى شهر وكان زمن الامكان للشهر على حلاء هلال الشهر الذي سيأخذ فننظر ان اهل الشهر ودخل احتسبنا الشهر بالهلال لانه بعد زمن الطلاق مباشرة فائدة المسألة اننا نقلنا نحتسبه هلالا وظهر الهلال بعد ستعين يوم يومي طلقت بعد ستعين لكن إذا كان احساب بالعدد فلا تطلق إلا بعد مضي ثلاثين يوم بعد عم يوم مضي عليه ذلك النفس ثلاثين يوما وقبله إلى سنة والسنة يختلف امتطالكم إلى سنة كأنه أنهل طلاقها وعلق طلاقها في مضي السنة سننتظر اثنى عشر شهرا لأن الله وعلا جعل السنة اثنى عشر شهرا إن عدة الشرور عند الله 12 شهر في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض 12 شهر هذه نطر لأن العبرة سند 12 شهر فإذا أثند إلى السنة فقال أنت طالق إلى سنة يعني إلى مضي سنة لكن إذا جاء وقال أنت طالق السنة يعني بعد مضي السنة فإنها تطلق عند السلاخ شهر للحجة من السنة والشهاد نعم فإن عبث هذه النامي طلقت بانتنافذ أفجة أنتطالكم إلى, إلى السنة لكن قال لقل أنتطالكم السنة يعني ثلاثة أفضل أنتطالكم السنة تطلقوا حامل منذ قول أنتطالكم اليوم ما لم يهني آخر السنة أنتطالكم السنة وأما إذا قال أنت طالق فجاء بإله التي تفيد الغاية إذا قال أنت طالق إله السنة إلى السنة تسلق بالحكم بين التعريف والتنكير فإن قالنا أنت طالق من السنة وعصف حرف الجر فإنها تطلق الحالة كما قال أنت طالق من يوما أنت طالق من منذ أن تكلم وتقوه مالا يسند إلى آخره على التفصيل الذي ذكرناه لكن إذا قال أنت طالق إلى سنة فلابد من السنة كاملة مثل قولي إلى شهر وأما إذا قال أنت طالقني السنة إلى السنة بحرض الجرس إلى السنة يعني إلى انتهاب هذه السنة للتعريف وعلى هذا فإنه إذا انتهى شغل الحجة وانتلق شغل الحجة من السنة نفسها طلقت علينا ولو كان ذلك بعد فلو قال قبل طروع شجري قبل طروع قبل طروع الشمس من يعني إذا اعتبرنا قوله انتطالكم إلى السنة أن المراد بي تخصيف هذه السنة فإننا ننظر إلى انتهاء السنة التي تكلمتها ولو كان ولو كان قبل امتهائها بالشاهد ولو بالأحوى فإنها تطلق عليه مباشرة من امتهائها تعتبر اخر هذه السنة لكن اذا قال انت طالق الى سنة بالتنكيد الى شهر بالتنكيد فانه الحكم ما ذكرناه من كونه ينتظر مدة السنة ومدة الشهر م. احسن الله عليكم فضيلة الشيخ واتدللت من المسهوبة والعجل فضيلة الشيخ يقول السائل اذا عقد عن امرأة وقال انت طالق الى شهر ولا يشتب عليه أنه من يتاح المتعة ولو لا يكتب في صلب العقل سابق الله سي الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آل ديور صحبه ومن والله مما بعد فينبغ التفريق بين صيغة العقل وبين الصفة أو الحال التي يقع بها الطلاق بعد العقل يعني إذا قلنا هذا مساح متان فينبغي أن يكون العقد عقد مساح وهذا حب ننبه على فائدة من الذي جعل العلماء يتسلمون على المشطرحات المتعلقة بأرضال الشرط ما الذي جعلهم يعرفون طيقة العقد يعرفون العقل لأنك إذا قلت هذا عقد شرار لا بد أن تكون الصيغة التي يتركب من العقب الإيجاب والقبول مبنية على الشرار إذا قلت هذا مكاح متعة عقد متعة زواج متعة ينبغي أن يكون الإيجاب والقبول مبنيا على هذه الصيغة المختبر المتعة لكن إذا كان الإيجاب والقبول خاليا من ذلك والعقب تركب لأركانه وشروطه ثالما من ذلك تقل هذا عقب شراري كون بعد ذلك يعلق صلاقا أو يوثع طلاقا ولو بعد العقد بساعة أو بلحظة أو هذا لهم شيء طالقني الآن لا نقول من مكحنكا فرط دين دل... لأنك إذا قلت من مكحنكا فمعنى ذلك أن المرأة لا تستحق المهر ومعنى ذلك أن المرأة لا تستحق شطر المهر إذا كان لن يدخل بها ولا تستحق المهر كاملا إذا كان قد دخل بها ولا يترتب أحكام ال... ال... الحجة بالطلاق والحيدات فالوزر عقد على المرأة عقداً شرعياً من سوفياً للأرسال من ثم بعد أن أتمنا العقد قال لها انتقالكم إلى شرع هذا ليس بنجاح متى هذا تطليق واقع بعد ثمان صيبة التالمة الكاملة المعتبرة في شرع ولا يجوز أن نصبه بالمتعة نسقط حقوق المرأة ونسقط حقوق الطلاق وينبغي على طالب يكون عنده دقة إذا كان العقد مدرية عاصرة صحيحة فالله أمرنا أن نحكم بفرحة ولماذا تجد العلماء يقولون الحكم الوضعي قالوا هي العلامات والأمارات التي نقصدها الشرء ووضعها للحكم بفرحة العبادة ومطلانها ووجوبها ونزومها وغير ذلك مما هو معروف في الأحكام الوضعية فما وضعه الشرء علامة على صحة الأطل حكمنا بفرحة وما وضعه العلامة على فساد حكمنا بفساد شرط وجودي أثناء العقل لديثونه بعد العقل الرجل ولي المرأة قال له زوجتك بنتي قال قدم بعشرة آلاف وتم العقل وتم الإيجاب والقبول ثم بعد أن تم العقل مباشرة قال لها أنت طالق إلى شهر نقول ينتظر إلى شهر وهي زوجته يجيب له أن يستمتع بها ويحل بهنا ما يكون وله حقوق ولا حقوقها الزوجية لمدة شهره ثم إذا مضى الشهر حكمنا بالطلاع فهذا لسه بمتاح متاح وليأخذ حكم المتاع. لأن العقد لا قام على متعة ولن يقوم على تحديد أصنع وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه إذا تذوج المرأة وفي نيته أن يطلقها فإنه عقد بالشرع يحكم على الظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أمرت أن الناس نأخذ بالظاهر ايجاب وقبول وشروط مستوفية وعقد مستوفي نية فيما يطلق بعد شهر بعد شهرين لا تأثير لها في صلب العقد لا تأثير لها في الارحام ولا تأثير لها في الواجبات المعتبر للحكم وصحة العقد فنحكم بفون العقل الصحيح وقد يموتوا قبل ان يطلقها فهنا يمكن ان نحكم لانهم زواجب حال ولذلك يقولون ينبغي ان يفرق بين الظاهر وبين صيغة العقل تركب العقل من الوصف الموجب للصحة وبين كونه ترتب على وصف أو ركب على وصف يقتضي بطلانه وعدم فحة. وعلى هذا تعقب صحيح ولا يؤثر ولا يستنب كونه المتعدة ويليد الإشكال ما الفرط بين هذه الصيبة وبين المتعة الفرط وارح أن مكاحة المتعة مقيد بهذا الذي ذكرناه تجم جبرد مضي الشهر لا هي زودة ولا هو زودة بمجرد مذي الشهر هذا المكاح المكاح إذا مضت المدة مباشرة ينفتخ المكاح ولا حكادي إلى طرق ولا غيره وأما بالنسبة للمكاح الذي معناه فإن هذا المكاح لا ينفتخ مباشرة حتى لو وقع الطرق إلا إذا كانت غير مضخول بها فتكون طلقة بائمة لكن إذا كانت مضخولا بها ماذا تدودها تدود ودخل عليها مباشرة وقال لها أن تطالقوا إلى شهر إنها العدة وتعتبر مدخولاً بها وتبقى بعد المذي مدة الطلاق فهنا كفركم واضح والفرق يظهر أكثر إذا دخل بها فيما بين العطل وذيئة للصده بالطلاق والله تعالى سابقاً صبيبة الشيخ هل له أن يراجع قبل وقوج الطلاق إذا قال أنت طالق غزم سابقاً هذا سيأتيه أن من علق على صفة النمية لكالإصطاق وفي بعض الأحوال استثناء بعض العلماء وفيها خلاف يعني كما لو فهموا منه التحديد وقصد التحديد وجاء في حرف الشرط لا يقضي الدوان والاستمرار ولذلك قالوا في هذه الحالة يمكن أن يحكم برفعه كما لو كان في نية يقيد منعها من دخول بيت أبيها مدة الصصومة ومدة النزاع نحن ذلك قالوا يرتفع بارتفاء السبب الموجب والله تعالى أمنه سابقنا الله ربما إذا قال أنت طالق قبل موتي بساعة يموش شرمانها الميراث فما حكم ذلك أسابقنا الله إذا قال أنت طالق قبل أن أموت بساعة فإنه إذا نات فإنها مطلقة رجعه المطلقة رجعية لشرفه فعلى هذا مين أكثر هذا فيه وهو قصر بحرمانها من الميراث فإنه يأتم بنيته حتى قال بعض العلماء من خاتمه في السوء والعياذ بالله أن يوصف وجل بوصية جائعة فيكون آخر ما يكتب في عمله والعياذ بالله عمل السوء جاء البثنان رضي الله عنه عن أصدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يمضوا طلاقة مريض الموت لشبهه وجميل العلماء على الأمل بهذا الفتوى وقالوا إنها من ذات المعاملة بنقيض الطفل أنه يعامل بنقيل طفقه الا إذا كانت هي التي سالت كانت هي التي سارت الطلاق وطلقت عليه موته. فمذهب طائفة أنها على في مر من منتهى فذهب قال اسف من الزمنا انه لا لا لا ترثه ولا يرثها على تفسير الشافعي ان شاء الله في كتاب الميراث الله تعالى عليه صدق الله عقيده الشيخ مر معنا سابقا قول المصنف رحمه الله ومن قال ان طالته من ثلاث الا واحده فطلقتان يقول السلام لم أسلم قول المصنف في كيفية وقوج الطلاق طلعت ثلقتين نرجو إعادة توظيفها أشابكم الله هو يقول لها انتطالكم ثلاثا إلا واحدة ومعنى ذلك انتطالكم ثلقتين لأن الاستثناء نصف القرآن ونصف السنة على أنه مؤثر وقد قال عزيزي الصلاة والسلام إلا الإذخل وقال تعالى إلا ما ذكيتم فالاستثناء مؤثر فهو يقول انتطالكم ثلاثا إلا واحدة لما قال الله عز وجل حرمت عليكم ميتك والدم لما قال إلا ما ذكيتم فهنا أبيحة لكم ما ذكيتم بسم الله العظيم يرضوكنا بالنماذج والعمل الصالح ومشاء الله وسلم وعبارك على نبيه